وَالَّذِينَ آمَنُوا يُرْصَفُ لَهُمْ صَالِحًا فِتَسْنُدُ خُيُولَهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تحت ذري وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس من من الصالحات من ذكر ومن أعدم دين تَنْقَضُ عَلَى قَوْمِهِ خَلِيلًا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا وَ ق ف تََب أَن ت كحهُمُساف بّ تضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما